Ha ha ha ha ha ha! Аҳал-ул-акбар, шабҳил-таҳур ла رفتا حبيب المرتضى حمي الحميات سلسل صحن عليا ابن حسين ماها بالمنيه جيت وفي انا بوعدي ودافع عن نهج جدي وضحي الروح والمنحى ضحي الروح والمنحة أهل الأكبر بزربي بختار أهل الأكبر شبيه الطحر الأقهار أهل الأكبر بزربي بارغ لطفور سليسة حيض رخدار درع ما من طعنات السيوم سليسة حيض رخدار صاحب صوت خلت سمعني لصفوق شب الحدرانة وبالحارب معروف علي جد وتعرفوني وبالكلفات تدروني اسد ما ينقل بحدار اهل الاكبار اسد ما ينقل بحدار اهل بختار اهل الاكبار زي للاكبار شير الحيدة عمديني ليلة ودين جد زي بيسا حيد رفت ادافع وردة وعدي زي بيسا اتحدى ولها بالتحدي ابن عمي الحسن بالساحة بعدي وقاسم ويش حلا تزمي ايام صرب الحرب عما ومن بعد اسد احضار ومن بعد اسد احضار للسيسه حي المختار للاكبار المرى غيب صايني المرى عدانا في الحين عدانا علي الاكبار في صاح انا بخدمتك يا ابني انبي المختار حصولا مثل جدي بالحرب كرار وضحيه العمر دونك وكل الخاطر عيونك انا ابنك معها بالشار انا معها بالشار انا ابنك معها بالشار ازل بيسا حيت بختار انا ابنك اهل طاهر لا طهار لليكبار اهل طاهر لا طهار وترخصوا عطلوب اذن منك زلس يا حيد رحضا وظن سنينة امرهين يطيعنك زلس يا حيد ودعني يا ابو يا وخالنا ودعنك اجيتك احمى عن ديني عنك انا الاكبر يا ابو يا ليو ماها بعداك اهزم هليوث البار للاكبار اللي ألأ سحيت باختار للاكبار ألأ جميل الطاهر لا قهار للاكبار ألأ اللي سحيت باختار المال ولي الماء صغير صغير صغير ولي الماء هادانا جيب الحدا هادانا عدل أكبر جيب الحدا عطشان واجيت أشرب لذيذ الماء زلس حيط رخدا زل من كاسي الشهادة أرخص لي يا مولا زلس حيط رخدا انا ابنك وريده بريز واشوف عداي تعبك يا ابن حيدر ما يضيع وياي انا العاطشه عن تدريني وجد النبي يرويني احنا بك جنه الكوثر احنا بك جنه الكوثر Саҳиб бахтар ликбар шабиҳи таҳор ла баҳар ликбар саҳиб бахтар ликбар علي الاكبار عيد الحينانا على الاكبار علي الكربلائي